بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا الكريم واستقر انا وعلي شعور حقنا في قياده اعمالنا بقول الله تعالى قولنا ومن يدع الله فله شركنا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ما بعث قلنا هذه الفتره لنا فاطمه عليها احكام الله تعالى الحصين وبقينا حصنواً من الأحكام لما تتحدم عنه وهو صار مع حكم لعمل القطر فكما حين المسلم إذا ترضى أو دمت على القطارة ثم أراد أن يصلي فندع أخصيه أو ندعاً عليه التي نتح عليه فإن فلوء أظمين كابس غذبينه كما تفشيحه في الدرس السابق وعظوا ان تسكتوا او دعوا قيلوها هنثوا ارجو ان تسكتوا او دعوا قيلوها هنثوا ثم قلنا للنابرج ان من نفع عليه بعد ان نفع عليهما او نذح عليه تعالى ان نفع عليهما فثناء ورؤه لم تحدث وتكلم عبد على ذلك الذين من الهرب وهو جعب عليم أجبال الله عنه ودريم من الهرب وهو قياس على مفحي السعر وحاوله بعد ذلك وأيضا هناك قاعدة ينبني علينا هذا الجن وهو أن صريعة طلاب وفتحة الوضوح أحوالك إن شرعية للوضوء والتحفل على دليل فلا ينفعله إلا بالدليل وإما فيوتى بالدليل على بخار الوضوء في نظر المفيد هذا يدل على أن الوضوء يبقى ولا إشتاد يتفرع ناضي هذا شكرا إذا نبع النسلم المفيد بعد أن نفتح عليهم قلنا هذا النوضو أبوه لا يفتح. لكن بعد أخي الطبق يقول لهم يفتح يفتح القطفين يوم حديث يفتح, يفتح عالينا هل أن يفتح عالينا بعد ذلك؟ الصحيح أنه لا يسعب أن يفتح عالينا إذن التوقع أن المتح يمتارع المتح أشيه؟ المتح إذا ندع المسلم وقصيه لذلك متح عليك أنا أشوف لكم برقمتكم بيئة أنه أنا لا أريد أن تكون كيف واحدة لا يكتشبك وما نعمل ما تحفظ بيئة وما نتعيش بيئة فأرضو موضوع عن الضعاب فرحمة الصلاحة للغاية تساعدنا تساعدنا من أشياء إن هذا الحكم مريم ويهمكم عنه ويهمكم إمعاد إنسان كان مضري ولكن تخصيه على الظهار بعد ذلك انتقض الوضع حان الوقت الطرق أو الأرادة من الطرق فإن كان الطرق الله الطرق نافية فأخذ الوقت ثم انتقض على قتل اننا نريد ان نكون على الطهارة هذا يعني قول المتطهر او اعاده اعقد السرطه وقت يعني يرجع اصلي في خلص بعد ما ترويشه خلاص يعود يث القبلتي ومازال على طهارة فمتى انتقض الوضوء تاعك نوريك باش يجدد على الوضوء الى لا هل مشاعر لا يشعر الله لأن المنحة انتخبت بمزعها رجال لفقصه بعد أن نتحرك أخبر الله حسنا أنه حيانا من اللي لا معيش انتخبت ورد لرجالي ثم لا ينتخبصه ورد لطهار بجعله انتخبت لفقصه أردنا أن يكون لفقصه نزع خصيه تخل من جيد فالله فعلم فالله وفزر على وضوضه فالله عرض أن تفضل خصيه دائما فالله أنت على وضوضه أراد أن يجدد وضوضه فهذا ما يجد منك لماذا؟ لأنه مدني يمتح على خصيه أين قد؟ فيدوك هذا كل ما مسألة أخرى على قهار ثم اراد ان يتوضا بعد ان انتهى من الوضوء ففتح على وضويه بعد ما فتح على وضويه ذهب للمسجد نتعرف شيء فبعد ما خرج من المسجد عاد لضويه تاع عوده بعد ما انتهى من الوضوء اراد ان يجدد الوضوء هل يشرع لا يشرع لأن المسحة تتبغى بمسعه مصره أو بمسعه مصره الذي نفح علينا أفضل أن تكون المسألة هو واضح ونفح إلى مسألة أخرى تشبه لها مختلف أفضل فكره نفح للإمامة أو نفح الماءة على الإمامة ثم أن هذا جائد فهو نفح على جزء من ثم على الإمامة او فتح او فتح على الجماعه مباشره هذا كله جائز بعض حوالي 1000 اوليون كان المكلف قد فتح هذا امامته اول مره فقط فتحت على في العالم فهذا لا سقوط مسروغ له هذه المساله نقول الله اكبر الله اعلم ان المسعه الاولى لماذا تصحاب الرقص؟ هل تشاهدون؟ لا يستطيع أن تصحاب الرقصين تصحاب الرقصين او وجوبه أو وجوبه في الخيهنة لأنه يكون في وجوب ذلك موضح وهو الذي تشاهده عندما على الرقصين أو يمتحوا على شمالها سوف تمتحوا أو يمتحوا على الرقصين وهذا هو أفضل هذا يعني إسم أصحب الأصحب فيه والله على لأ أن الله تعالى للغنية جنبا لأن يكون معنا فيه على أرض والله تعالى لا يعلم بقية معنى بعض الحديث التي لم يتمعين على وهو الحديث الرائد الثناني الحديث المالك عن ناس عبدالله بن عمر ذلك في السور فيه الله عبدالله بن عمر ذلك مثال مخصص فيه يعني مخصص لأستمره به عمد أموره لأنه أتاكي وحف اقتضي هذا فيه فإن هذا يعني لا يشرع ربناه النبيه بعضنا أن يقضي الرجل حاجة وفق علينا فضال الله أعلم أن تبضل في ذن عمر إنما كانت في مكان خاص ليالك قال أن أعبد عم الله أن عمر هذا في السوق ومن فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم جرد الى الجنازه عليها قياده ذكر المقت ثم عليها. على امرئه ثم صلى عليه اتى الامام مالك رحمه الله تعالى بهذا الاثر عن عبد الله بن قما في مؤيد بان يكون عن حدث الاطهار المنتهي يشروع ايضا على الحد لان الفقهاء ان ترى الشرع الفسخ لتجديد وضوء فقط يعني يستنفع وضوءه اذا اراد ان يجدد وضوءه يشرع له ان يؤتي فاتفق امام مالك رحمه الله تعالى كذلك اراه يمثل بان الشفعه يقول ايضا يعني حتى من فسخ وضوءه يشرع له طبعا. وقال وحددني عن مالك عن تعليم عبدالله من موقيس ويقال ابن موقيس او ابن موقيس الاشعى للتابعين وهو الحق من انتغار التابعين انه قال رأيت ان ابن مالك فتى مباء فذان وفتى ثبت ان يؤكد ما قرره بان المنح على الخفيف كما يكون يستير الوضوء يكون عجماً من حدث وأنه يسرع الناس على الضوء حتى ولو كان عن حدث لذلك أنه جاء بعيد من الرب لأنه زال حيث فنظوقه ثم توفع فالوضوء هنا كان عن حدث كذلك في الناس قال أرأيت أنا كتباهي أنت أقل ما ثم أولي بوضوء ما فغسل وجهه ويديه إلى الملقعين ومتح لرقه ومتح على المسكين ثم جاء المسكين فطمنا فلكلها أفا تدود على أن المسكين المشروح وقد تتفل لا يشيء في هذا المسكين ثم قال لنا أو قال لعياه وثلت لا يمع عرقه توقف أرضو أكثر ثم لا يلا ثم بار ثم نزعهما ثم ما كهما في شيء اي يتاق الوضوء يعني اي يعذرهم هذا السؤال عن رجل توضأ وضوءا كاملا ثم لبس ثوبه بعد انزل ثوبه فباء باءت ثم بعد انزال انتقل الوضوء ذهب عن ثوبه طرحت الى في هذا السؤال ذهب ثوبه ووقع على غير ما هذه المسألة عليه عليها لأن من خدع خفيه ووضع على قيد طهارة فإن طهارته تنسفق أو مدحر ينسفق فإن مدحر ينسفق فإنه ينسفق ثم لفت خفيه عربها ثم ذال ثم نبع خفيه قال قيلة يستفق يعني يعيش فقال ينبع خفيه ثم يريد توضع والدرك للذري وانما يثق على القفص من ادخل جسمه في القفصين وهما قاهرتان بتضربه فان من ادخل جسمه في قفصين وهما غير قاهرتين بتضربه فلا يثق على القفص هذه مساله واضحه متفق عليها وهو ان من انتقر وضوءه ثم خلع مصفينه اللذين تنجدهن على طهار فإن المدح ينتقل في هذه الحادث يجد على المكذب أن يعيد الغلوء كاملا ويفتج الجهيل ثم يلبس مصفينه على طهار وبعد ذلك يجوز له أن يمجح عن ثم نقر الحديث أول أفضل الرابع أو من الثمانيين الفرس قالوا يا مالك عن رجل متوقع وعليه قصاه فتهاعي المسأل على قصين حتى جسر روحه وقبلها قال ليسلح على قصين ويوعدي قلاء ولا يريده روضه هنا مسألة قصار المسألة كذلك أنها تطورها رجل توقع وكان مهدد لففه على طهارة فلنها أتها وأذني ثلاثة مضاشرة ليصنون واتها أن يمتح على ففه بعدها أتبلى فبقى أنه لن يمتح على ففه لكن أعباء وضوءي تبتلق يعني مشكلة فأتها من قروب الوضوء ومن فراح الوضوء أنوالا ينبغي الأليان في العقل والتين ورقلين ليحكم الآن يتنفل العقل الذي قامناه وهذا في الأوقات الهدية مثل في الحق السديد أو في البرن السديد يقول إن كان في الرجل السديد إن كان إن إذا في السديد أو خار السديد إن تمرتنا عندما يكون حجمت الوزو إذا كان الرجل السديد يكون له جنسي يقولوا هذا الحالة لعب الوضوء والوضوء طعيم ولا حق ومع الرجل الثاء لم يمتح على خصيه حتى فالله فالله فالله فالله فالله فالله فالله فالله فقلتنا مالي هذا يتعلق هذا الرجل قال يمتح يمتح على خصيه ونرى ما تأرى رأى خلا فعنا ألقاكم الذين وهو وجوب الموال لماذا؟ لأن هذه الموالات حتى هم تسقطوا بأمليسيان تسقطوا بأمليسيان قال ليرتعه ويمتحوا فيه ثم يُعِد الطلاب ولا نعلم الموضوع ففعلت ثم ذكرنا لنا ال الثلاث اي والله كنا احذر من هذه الخطوه في ان تعتقد حتى تمس اعضاءه وضوء فانه يجب اكثر في الوضوء في الجدي يجب ان يبرئ الموضوع من الجدي ثم ذكرنا بعض القواعد الثابته من ثم ثم فقال وصل الى مالك من عراض المسألة قد بيدي ثم لديك مخيلي ثم استأتتى الورو فقال ينبع مخيلي ثم لديك مخيلي وليس بيبس هذا إثنان كان يشوفي أن تركي في أعباء الضوء حيث تواجه فماذا تعجب كان يشتغل فيهما فكان وشيا يعني يشتغل فيهما يا فتح لدول العالم استرجعوا ما كان لأنه ممكن لديه قصير على قصير وصلت أنذبت على قصير أن يغذرهما على قصير التانة وهذا بذلك الشئ وكذلك الشئ الذي تتمنى القصير إذن يكون أنذبت لديهما على قصير التانة وعلى هذا لا يشتر في هو أخير التح بل عليك أن ينزل عن قصير ويتوضع من جديد ويجبه في شيء هذا الزمام نتقل أنذبت على قصير هذا أمام المسائل للنفس على الغفين نحن الله أن أمام المسائل على الغفين قال حدثني يحيى المالك عن الشام في حروة أنه رأى أباه يمسك عن الغفين قال وكان لا ينفيذ إذا على الغفين على أن يمزح ظهورهنا ولا يمزح بطولهنا هذا هذا هو السنه بالمشي على سطح وأما واما رجل ترى في خصوصي ذي او او باب الرسول في بيناه عارفه كما قال ان لا يوجد ما في مشروعيه المشي على باطن القصر ورقي الامام ظاهر رحمه الله تعالى هذا دليلا وتهكما فكان يرى مشروعيه المشي على باطن القصر لكن الثابت في السنه الصحيحه شديد عليه الضيق فخدي المدير على كل شعبه اعتقد لنا فيها يكون على ظهور القدمين وذكرنا انه يعني على المكلف ان يفتحهما يعني في وقت واحد وليس هناك دليل صريح لمش مش الا قدمي في وقت واحد وانما هو استنباطي بموازنه النصوص أما المسك على القطع الخبص فلم يرس دليل أو شيء الثامث من حق رسول الله المرصاة قدنا مرفوع بل الثالث عق رسول الله المرصاة مرفوعا بالحديث العليم المهيرة أن المسك على القطعين يبقى أنه يكون على قطعه على قطعه لا على قطعه وأولا لنا نحن مالي أخيه الله هذا البال وهو البال عمل في المسك على القطعين وهذا يدل لدالة كبيرة على أن الإنسان المالي رحمه الله تعالى يمسازه بإنسان العميس كما قال الحافظ عبدالبر قال هذا التبويض فيه بيانه يعني الإنسان المالي رحمه الله تعالى حذو ثاقت أغار أطولا ثم تبين كيفية في العمل يعني ثاقت في أن المالي على الصفين جائع ثم بعد ذلك أردته من بيان الآضاء الدالة على كيفية من على الخفين وراء معنا أو من العمل من على الخفين معنا قال وحزتني على المال أن المتألة من شهاك عن المنشة على الخفين جيتهم فأذقلت المشهاك في الشيئين تحت الخفين والمقرى توقف ثم آم الله قال إياه قال هالي وأقول ان جهاد المحن ما سمعت في جزء مثال وهذا الذي عرفه امام الغالب يعني دينا ومذهبا بان البحث على السطي تكون على الظهور ويكون على البطن وان البحث على الظهور واجب والنفس على على البطن سنه عنده وتفرع عن هذا احكام كثيره الإمام المالك رحمه الله وتعالى حيث قال من متح أسل المسلون علىه لن يستهي من متح ضاق المسلون علىه يعني أسل المسل ومتح الرجل أسل ولم يسته علىه قال من يستهي ويعيد أبا يعني, يعني يعيد القلالة أبا فوق أولا من هم الإمام أن من متح أدسل الخطب ولم يمتح أعداء الحكبات فإنه جارب بهذا المتح وطماته باطلة ويعيدها أبدا هذا كذلك نقله فكيون وإبن الحبيب وهو المسؤول من أنمنا وأما من متح ظهورا عند الإمام المالي ولم يمتح بصرنا حضر فذكر من قرس الحنوب يعيد في الوقت الاستخدام يعيد في الوقت الاستخدام أما أنه قال في الوقت سلوي. وأن في الوقت يعيده الاستخدام بحيث رأى أنه لا يعيد فلاحما جعله وقرسه طبعا ولهذا نتبين لأن نبهب الإمام هو المسر على ظاهر القصر وعلى بامنه والكيشية هو أن يزعى في المذهب أن على ظاهر اليد اليوم من جهة أطراف الأطابح من ظهورهما وباطح اليد اليسرى من تحدي المسر من جهة الأطابح ويمنرها هاتف وفي المذهب يمضي أن يتواجد الفتح من الباطح حتى يصل إلى موضع الباطح المتصدر بشريك أرباح وهم التعباء وهما التعباء والقراصة الوالية أن النفس على الخرصي مصروع بالإيثار والسنة وإجماع أهل السنة إجماع أهل السنة ولا يحتاج إلى خلال أهل الرابع ولا يحتاج إلى خلال أهل الرابع وأنه يمتح على ظهور القدمين ولا يشعر المسهور على البطول لأنه ملك إيبا عن النبي رفاه رعيه فهل ذلك بل تبتعه وعكسه وهو أمره بالمسع على رهور القرنين دون مبنخون وأيضا أن الممسع على الصفير ينبغي أو يجب أن يكون الرجل إذا أراد أن يذهب على الصفير يكون على طهار السلام للنائية وليد التعبين يعني يجب القرن بالقسل لا تتحدث الوضوء لا تتحدث فأراد قبل ذلك إذا وجد الماء على المرضى فلا يشعر له أن على التوفي لماذا؟ لأنه أزغل لشيء على غير طهارة مالي وصف المبسي أن تكون طهارة مالي ما من جاءت المعاب وصالح أن الزبن يهدئ عن نادع أن عبدالله بن عمر كان إذا رأى أن ضلط ثم رجع فبنا ولن يفتح قال ونزلني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عبار كان يرغب فيفر فيغفر ثم يغفر فيغفر على ما فالصدع قال ونزلني عن مالك عن يزيد بن عبد الله من قصيد من زيديه أنه رأى سيد ابن المتين أو أحمد المتين رأى فوه فأتى حجرة أمي سنمت جوجي لبيه صلى الله عليه وسلم فهني بوضع فتوضع ثم رجع فبنى على ما تصلنا تجل الإمام المالك الحمد للتعالى مسألة من المسائل التي عدها بعض أبريك أيضا من نواقع الوضوء وهو أربع عرش ويظهرون أيضا من الفي على القران والتعال على الفي لاننا ذكرنا في مطلع حديثا لهذا الباب وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ساصبر ثم اتوب ا ساصبر ثم اتوب و بنيت ان هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فقدناه من نبي الله عليه وسلم وذكرنا في ذلك الموضع أن مجرد الدين ينفح لأن النبي مرسل القاءة الحمدية فأطر رسولنا وضع مثلنا في ذلك الموضع أن النبي وأن مجرد الدين النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنزل وإنما يدل على التشروعين وعلى الاتشاف والمعنى أن ملقاها يسن له أن يعيده لأن مجرد الفعل هذا من قوائم في القدفة أن مجرد الفعل لا يدد على الوضوء وإنما يدد على الاختار جاء الناس قلت محمد الله تعالى في هذا الناس ليذكر حكم المعات هل هو مناقض من الوضوء أم ليه تناقض وتمسك في لهذه الآفار التي بكرها الزمام المالك على ان الرعاة ناقض للغموط والعزيز أن الزمام المالك إذنما ذكر هذه الآفار ليستدفع على الحد لأن الرعاة ليس ناقضة غموط حيث ذكر ما جاء في الرعاة الرعاة من الرعاة يبعوك وهو الزمام الغالب من الامر او هو تدفق الدم الغالب من الامر وهذا الوعاء والفي يقصد الورب او الوعب الصحيح ان الوعاء والفي بين فرض هذا الذي ترى فيه الثقافات السبع الثقافات المدينه السبع الذين جمعهم احد في العلم حيث قال الى فينا من في العلم سبعه ائثري روايتهم ليس دل. روايتهم ليس احد العلم خارجا فقل عبيد الله وابن عبد الله وورثون عاصم تعينهم ومحمد ابو بكر وابن عبد الله او عبد الرحمن العاص سليمان وهو ياقار خارجا اعلمتكم ذهب الطاهر السرع كلهم الى نحن لا به ان الماء الثين لا يثرب به الوضوء واذا ما ينتقل الوضوء او ان انتقل انما ينتقل الوضوء بالمعيين كل كل خارج من الجسم لا يقبل الوضوء الا اذا كان خارجا من السببين وهما البول انما ذاك ما يرى يستبين ترى ان ذلك قذلوب الا خرج الدم من الرجل او من قبور المعه فانه يمرون اما خرج الدم من الانف او من الاذن او الدم فانه ذلك لا وهذا لان النقض الذي دلت عليه الاحاديث يدل على, الأحادي على ان ما جاء ليس عليه لأنه ناضي هو الذي يستمع عليه ناضي أما مقتباه ذلك أو مقتباه مقتبته الأبيل له فإنه لا يبينه أو فإنه لا يقول له أن ناضي والمقصود أن الرواعة النضي لن يثبت بالذليل عن النبي الله عليه وسلم أنه يعده من نواقع قد يقول قائم لماذا ذكر إيمان المالي رحمه الله تعالى وهو لا يعتد بهذا فهو أن الرعاق حده لما أضعي أنه لا يتقل الوضوء إلا بالخالص من, من السبيلين أو النوم وألحقوا به لم تلقى أحا. وألحقوا به المرأة طبعاً نزل ملا عندهم على أربعة أفنان تنكرها صحابه والاستطارات عندهم يقولونها أفرد ووجلاء وأفرد ولن يجيد لم يخصيد وهو جلاء ولن يخصيد ولن يجيد وهذه أحكام أفرد عندهم تنحفروا في, في هذه أمثان أربعة أما هفرد ووجلاء عندهم ينتقلوا أفرد ووجلاء وأفرد وقفد ولم نجد من صحبه وضعه لم يفتد ووجده لم يفتد إذن ووجده فإن الله أحدهم يستخدم فالتحارة لا يستخدم مع الوضع والله لم يفتد ولم نجد إذا الإمام بارس الله تعالى قد أطلعه أن كل خارج الشيء لا يستخدم في الوضع من ذلك كان من السبيلين أو من لكن فكر حديث عبدالله بن عمر رضي الله أطاع عبدالله بن عمر أنه كان لي راعي إن صارف فتوضع صوت. إن صارف فتوضع ثم رجع فبنى ولم يتكلم تقول الإمام الزاجر رحمه الله في المتقى يقول أقدر الإمام الزاجر رحمه الله بسره عمر بيننا شرعان ولم يضبط فعله الوضوء لماذا؟ لان الامام مالك رحمه الله حمل قول نافع ان الفقه على الوضوء على الورود اللغوي وليس على المؤسسه معنى ان اعضاء العبد عندما صارت ان صارت فاستسلمت لي خرج منه في الرعا ولد تفكد الوضوء الكامل الشرعي الذي تحل فيه فرق هذا يقول قائم لماذا هذا تفكد اللوز والأطل حمل الألقاء على قائمها الشرعية إذا بذيبين يصري نقول أن المهم الذي نملك على هذا هو ما أتى فيه بعد ذلك لأثر من عبدال رضي الله عنه حيث قال يحيى وحدنا من عبدالله أنه بلده أن عبدالله من عبدالله كان يضعف أو يضعف فيخرج فيرس لده فيخرج فيرس لده ورس فيه ورس فيه ورس وهذا قال إشارة أو قدرها الإمام والدي يبين لأن المقصود بوضوء عبدالله الحمار هو الوضوء الزوغوي وليس الوضوء الشرح قال ثم يرجع و على ما قطر ثم جاء لي أدري سعيد ابن المسيد من قريب يديد ابن عبد الله ابن قصير و هو أسنوه سانع الذي أبو عبد الله العدن و اتقره من السائل و غيره من سنة 22 و بأسنوه و أنه رأى سعيد ابن المسيد وهو من المقهار السبعة رعى سرونه بصوري فأتى حجرة فأذن مثلها في حجرة ميمونة ذوي النبي صلى الله عليه وسلم قال على فأذن يجيب ورؤي فتوضأ ثم رجع فبنى على ما تفضل وحمل أليم الظهور أعلم الظهور أشار وهذا الذي يبدغي أن يحمل علي. لماذا يا لأنه لم يتحدث في شيء من الأحاديث أكثر معاسب من نواقع الوضوط وما أثبت من وهو الوضوط لا يخرج عن, عن هذا الخطر إشأل دليل والدليل جيمون ويأتي من التفايل إنه مغالف ولا يعد الرعع وانقيت ان لا نعم هو ان من رعق او قاح فاقل ماء وغسل فيه او انتقل الى مكان او اقرب مكان بحيث ينفع مستقبل الدين اما يستدبر احدا اين قراته وطفوا يعني ان رعق تعذ السهم فلقوا أن يرجع الحقار إن كان الماء من يعني من الجهة الخطية للغلة أو إن كان الماء في الجهة للغلة جاء فلقوا أن يحشي أين حقا مكان الشير فينزل رعا ويرجع إلى فراتي وينزي على هذا يعني إذا كان استطورها ثم جاهته الرعاة فلا بوقت هذا إذا المكتف بشرحا يرفع الصفه لله ولا عليه ان الحج يبدا لو يرفع بغير طريقه الصفه لله فهي في رواه هو وبيان في رواه الفارسي ما هو الهشمه ذكر صلى الله عليه وسلم يجي ويؤذن لنا راكعه ثانيه الى بيته مع ربنا لذلك قال عبد الله عن من هم أعروفون بجد الدمس وكذلك وهم عبدالله من عمر وعبدالله من عبدال رضي الله عنهما وأيضا من التابعين سبيرهم وإنامهم وثقتهم وشريف سعيد من المتجدين فالآن ودف الرؤاق قال حذتني يا أن يأحمال أن عبد الرحمن من حول أنه قاد رأيك سعيداً عن المتجد يرأى فيخفض فيه, فيه في الدمى حتى تختضب أطابعه من الزم الذي يرؤي من أنفر ثم يصضي ولا يتغضر قال مهزة عن مالك عن عكس الرحمن في الأنشفر أن مراء الزالم من عبد الله يخفض من أمريه الدمى الدمى حتى تختضب أطابعه ثم يزيده ثم يصضي ولا يتغضر هذا أتا في الإيمان الآية يبين بأن الرعاق غير ناقذ بالوضوء وفي هذا الزاب ترعب الشباب بين شديد الدم وقبيل وقبيلهم يقولون إنهم عقون أن ترعب الرسول من هذا الإيمان الحمد أنه ينظر من الوضوء لكن تكرنا بأن الرعاق تكرنا أن الرعاق غير ناقذ بالوضوء أنه فبن يأتيه بإن الثاني فأنا فقط عجل عن نظر فبن ادعى ذلك عليه أن يأتيه بإن الثاني ذكر الإمامنا للحضر عبد الرحمان بن حاملة وهو ابن عمر بن سنة بسكسير وبسكسير النوم رزة بن سنة هو عبد الرحمان بن حاملة عمر بن سنة أبو حاملة البنزي صدوق ربما أخطأ ماذا ثلاثة عمثة وارمائية وفعة وله موقع أخطأ, أخطأ أحادي عندما نقول صدوق ربما أخطأ هذا من أدنى مراكب الثبوط يعني أدنى مراكب الزباب الخليف أجيبه حسن وهذه مركبة يعني بين البعض و التوثيق التي نطلع اقرؤ الى التوثيق فهي في ادنى مراكز التوثيق اما الحيله فدول طور يستر فهذه من اعلى يعني اعلى اقوام من جهه من جهه التوثيق وليس من جهه اخرى فحدثنا السستم خالد بن حمله الذي انه قال ابي سعيد المتسق او يرعكوا لأن الوجه المضمور وجه النزمع وأما على الثلث فإنه غياذي لأن فعل الناضي إذا كانت عيده حق شخصي فإنه يقوم في المضابع على يستعلم وليستعلم وليستعلم لذا قال ابن مالك في ألفية في جانبية الأبعاد قال المضارع من تعزه زعيدا عين الذهب وأولاد المشاهوين والمعين وهذا كنت قد يلدينا لذلك المتابعة والذنى والحق قالوا وفي حق حق حق غير أو يعني عنده فلا مد يعني الذعب إذا كانت عنده أولاده حق حقا فإنه في المضارع على يسعر ويسعر ويسعر ويسعر ويسعر ويسعر ويسعر هذا رئيس سعيدا من المسيح يرعوكم فيخرج له الدم حتى تستضب أطراف عروض الدم يعني تستضبط أطراف عروض الدم ألا ليسعر ويسعر ويسعر وشفنا عن سعيد المسيح فيما سفت أنه هو توضع فنمنا هذا من أجل الذي حمل إمام مالك على حمز الوضوء في هذا الآخر تبقى على نغة مجردك على الوضوء الصرح بدليل أن السعيد المسيدي حرج من الزم حتى اختبر أطابعه يصنعي ولا يتوفر وذكر الآخر عن الرحمن في المجربة أنه رأى الثالث من عبد الله وإن الفقه حتى تختبر أطابعه ثم يسكينه والشد هو تحريف الدم في الكرم حتى يجي هذا يعني معروف أنه هو عشي يسكينه بالدم لا يعني هذا يعني جيدة عن الجنسة هكذا ويسكينه في أفضل حتى يجي قال ثم يسكينه ثم يسكينه ولا يسكينه هذا هو الصحيح في هذا الناس وهو أن لا يجبره وأن المسلم إله أفضل رعاكم يسكينه فتربه بيته وستر في صلاته اما ان استقر وزرع البذورات وانثر من البذورات بحيث خشى ان ينطحق ثوبه او ينطحق المكان الذي ينطقي فيه فتربه ان يذهب الى مستتفي يستتفي بشر ان يجد مطرحا لذلك ويربي على صلاته ما كانت الظله ان <تصفيق> فالعمل في من غلب عدده من زرق أو رعا قال حذتني أني أحمده أني شابتني عروة عن أبيه أن المزوى ربما مكرمة أخبرت أنه دخل على أمر بن خطاة من الليلة التي طلل فيها فأيصد أمر من صلاة الصبت فقال أمر نعم ولا حظ الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى أمر وجهته يسعى بداما ذكر مسألة الأخرى في هذا الباب وهو كيف يعمل من خلف أهدامه من جميعها ورعاتها وتعلمون أن النار نزائر رحمه الله يرى أن الدم نجد وتبقى غيره من أهل العلم على قولة الحيث أنه ليس بنجس فإنما أثره لا يجب وصوره لا يجب بقوله أو دمن منسوح الله تعالى يكلم عن وذكر حطمة أثر الدم ثم قال الدمن منسوح وصحيح أن الدم ليس بنجس لكن على القول لأنه النجس يوم أن هذا الحديث وهو حديث رواه من الثقات حينما طرح أن هذا الحديث اظن فيه من لا يقروا ذموا ولا يقطعوا علاقه انه لا بد له من اقرار في وقتها اذا ايتانا انه لا يقع ليش قبل حضوركم لأن الذين يقولونه جهنا الثامنة لسا فيها جهة تستسيدون عمر وغير من الأحديث لأن عمر صلى الله وذبه يتعب أي يمتجب ويزيل بعموة وقال إن كانت من اشتنى قضى عمر لكن المجام الغالث ومن وقف يقولون حالة عمر كحالة في في من فيه ثلاث البور أو الغاب أو الريش أو النبي فإذا كان به ثابت القول أو الريح أو النبي أو غير فإنه يصطط يصطط ولو كان قوله يقصر ويصطط ولو كان يقصر ويصطط ولو كان النبي لأخذ قالوا فحرة رحمة الله بأن الدماء لم يتوق وهذا الأمر الذي قالوا ان ان الله تعالى هو مطابق هذا الحديث مطابق لماذا لان النسوى في النحره اقوى هذا الحديث اقول هذا الحديث دفل فيه المسور دفله ابن عسد هذا عمر رضي الله من طعنه المجوسي يؤلاء أبو يؤلاء المجوسي خلاف المبيع وطعنه في طراف السلم خذت معنا حتى كان يستبدل بيأخذ يلزلل من طبوء التبهي أحسدها هذا المسيح النبي الذي كبيرها قضرهم يضع في إعوام قد هذا الخبيل يقول أبو لؤلاء له قبو يصاب وصبت يقول له الشجاع في الدم لأنه قبل راشد عمر أبو لأبو لأبو لأبو هذا يقول على قفل الممكن وأنه مدرس هذا الخبيل ليقضي على حليث عمر بن الخطارة في الضرعين يقول المسوى بأنه دخل علم عمر بن الخطار إلى البيت التي تعنى فيها جمع لناه ذلك لأن عمر بن الخطار تعنى في الزجري تعنى <صها> <بس> في فراغ <طرق> الصبح ومات <مناسب> من يومي يعني ما تكشي له فكيف يقول كنت على حمارة الفقار من السيدة التي تعلمها ولا مفأة القمط هل السجر من الليل أم من النهار هذا مفأة ثلاث سيارة العز وذهب الفقهاء والمشار إلى أن السجر من النهار وأن النهار يدور للسجر فاكسروا يعدى الصباح والسدى لذلك من قرن هاو دفعه ممكن معطل الهدووسا أنه يجب في فرن هاو دفعه قل يفتر على هذه الأشياء منها أن من ذهل عليه الغزر وهو جمع عليه الغزر جال فلوه أن يكتل بعد الجزر المباسعة قبل أن يخضر جال فلوه أن يكتل غزر جمع لأنه بفجر يقول لك يوم من وأما من قال لأن الفجر من الفجر فإنه لا يجب له أن يغطي لغزة الجمعة 13 الشمس وهو تبيع كل الثلاثيون لأنه عارف دائم 13 الشمس وانطعي أن النهار يبدأ من طموع الفجر فدليل هذا ما في الحبيب في الآثة بن يعني إنه بلاه يرغبون بلاه وأنه لهم مخصوص كان رئيس من لا يؤذلون كتى يقال له أقبحت أقبحت هذا يروان هذه مسألة خياتية لا يريد أن نقف عند هذه الزيارة لأن ما قال بأن الفجر أو الصغر من النهار استدلت بفور الله تعالى وفي فورة النقاط ذا لا, لا نحونا على ما حول ايه الليل وجعلنا ايه النهار مفتاح فما آية ايه وجعلنا ايه النهار مفتاح قالوا ايه النهار رصو اليم هذا يدل على ان النهار انبل بظهور الشمس لكن نحن احذر اقبض وترك به والله اوضع اقبض قالت أيضا عمر قلات السوش أن عمر رضي الله من حينما تعيش قلت يا عين وسأل فيها يوم. فحاولوا أن يوقفوه فلا يستيقظ نادوه فلا يستيقظ فقيل إن عمر لا يستيقظ إذا بالنباء للقلاش لأنه كان يعقل فقل إلى أخواني وقفة قطعة جملة بين لكن هذه القطعة لها محل من الإعارض وأي محل الإنسان يتواجه يكتأم له على ما تعود عليه من السلام قطب للنبي الله عليه وسلم وهو يقول الطلافة طلافة مملك ذا عادت اول لهم بما كان يتكلمون به في حياتي العاديه واليوميه ولهذا تشنون من يحتلمون ويخرجون طعمه يخرج علم السح الله اعانه كانوا تعودوا الليل بدنا اذا وضعهم خرج على قراءة القرآن فلا يجب أن يتتنم بشيء إلا القرآن حتى إن بعد أن الحد أصيف بجرطة دناغية عن الثلاث تعرف الجرطة دناغية لأن المعرفة في هذه الزرعة التبية ممكن أن تكون ممكن أن تشارك فيه الذي يستفى بذلك ممكن يجي النص النص في النصف ممكن يجي في البطر أي موضع تبقيت يعني أنه في يجي الخلق فبعض أهل العشق جاء في الخلق في النصف فلا يستطيع يتكمن موشي إلا أن أهل المؤمن يسمعونه ويقع القرآن القرآن من يذهب لنا لماذا لأنه عاش القرآن وكان ينام على القرآن ويستجب على القرآن كده عمر المصلاة كده يعظم الصلاة وعرش ذاتنا منهم حتى قيل إنه لا يسترق إلا إذا إلا إلا إلا إذا يقصموه له الصلاة يا رحمة الله فقيل الله مسح عينه ثم قال هذه الكريمة فقال عمر نعم يعني نعم بالصلاة قال ولا حضر الإسلامي قال فتстати الله بن نع вход لي كل شخصي فيها بشخصية النั้ج على الممول يخدي السري الجانب فه twistedه كل شخص يقوموا سقحوا بك ل%. Auss 나도 ن Review يقدم بعيدا сама ابونا قم بها تخهذened وأي م piece of manufactured ثالث قاموا بالصبر ويشفي في حضوره حامد انا العلم اختلف في فقهه هو في العلوم فانا وقالوا فقههم وشعرهم وشعرهم وطاقات العرب الجزائريه ابنان ابنان ابنان في ادنى ادنى ادنى درجه ديما يعني هي رابطه ثلاثه واحد شاذ بالمعروف في طبيعه موليه ذات شركه ان فتره اللي كان هذا في حقه نورمال ان ان الاختلاف هل هو سكن نقصا ناقلا عن ليس كافراً كفراً ناقراً عن البتاة ذا هو في جفة المسلمين ذا كان الخبر عليك الشديد الجديد ومن التمنسك بأنه كافراً عن البتاة قالوا إن عمر بن قال لا حظة يعني لا مقيم لا حظة في الإسلام لمن وهذا يا على خطورة في القلاة وإذا المنشن في عبية من همهما ما حافظ على الطلاب فإن غير عقارتها فإنه سيغير عدينه كله ولم يحافظ ويستغير يستغير أن يحافظ أي مجن على دينه إذا لم يحافظ على الطلاب لأن المحافظ على الطلاب هي الغد المحافظة في عدينه كله قالت أصلى عمر ودمره ودمره ودمره ويسعه وهذا الحديث فيه من الغوائف فيه أن الراجره يدل على أن وقفت صوته من البيت والصحيح أن البجر أنها الحديث أصبحت أصبحت وكيف ما ان تارك القرارات على القدر العظيم وانه بين الكبر الصناعي العلميه وبين الكبر العملي الذي لا ينجي صاحبه اذا لم الله جل وعلا سيدي من حضر ولا ما قد تحسنوا جد لكن هذه العبارة التي قدهاها أفاقها طريقة وأنا نقول بعبارة هذا وكانت الحباء فأكبرت منه لأن المتكبر لله نعمل من سبيل إلى هذا أبو عبد الله فيه نسأل الله عن يابن الله عن المدين إنه أم نهموم يا إقوالي كان بعض الصلاة قال أنه إذا أحيث داري إيش أحدث ينفتد الوضوء بإيش بعض كل إنسان الله أن يسدد دليون من دليونين الجبيعة أدو عميكم حديداً أو وقال أبو الله الظهور الأول الثاني من الجبس وهو ما عن النبي ثم اعتدد اللهم احسيني لجهلالك عن حرامك وأضغني بفضلك عحمة الله اللهم احسيني لجهلالك عن حرامك وأضغني بفضلك عحمة الله من قاله قوله قوله ولو كانت بيتنا تنزل مشرطة ليه مشرطة بل الشرطة وانا مشرطة عما تتأكل الدين وأن تتدوي المسيكي من أول هذا أو أكتبنات الآن بسبب السبيل حتى إخواني بدينا بقاتلوكي يأخذ الدين لدولك عبد الله الله مرحبه أقول يا عبد الله نعمل السيدان عبد الله نعمل نعمل مرحبه وطاق السيدان مبالا تنظر عنده ألفين وثمئة مليا وعقال لك عشرين يأخذ السنة ومسيكي يقول لك عمين <تصفيق> <تصفيق> هذا الذي ال... من الأجل صارتنا الثلاث يسمحون والطهر ناموا إلى من البلوك في الريض العريش وكان نترم حسنا وكان أرضه حسنا نتنافس أرحاب الأموال لإحقارنا لماذا؟ لأن الذي يقلل مبلغاً لنسوه يشتق والله تعالى عليه فضاء يعني إذا ثلثت فوق مليون ربي يجد تفضل يعني الحساسة بتاعك تهين تفضلت بخمت بيات إذا ثلثت فوق, فوق مليون ربي يحتفتك على تفضلت خمسين مليون شوف خضر الله عالم ها هو خيرها هاي فائدة وشي فائدة لكي؟ فائدة هاي نا ثلث فوق مليون وعلى ها يحتفتك على أنت يريد أن تقوم بسطن ما شيء تستدعبه في يعني في كل جميع تدعب يوم خمسين خمسين فقط هذا فضع عدين مخصوص إذا أردنا أن نحن فرد الأمنيات كي يُعطلهم على ديوناً على الفقير أن يأخذ الذين وفي اليد أن يؤدوا وأن يشترك يردنا لهذا يكون بهذا الله تعالى لدينا الدنيا عن النساء يما الله تعالى تكثر بأنما أخذ ذيك وهو يمسوا عن يرثه أرثه من طبعا أما اللي يدي أفوال الناس وبيتحدوها والميلي يدي سرعة انتبهوا أيها التجار هنضوع التجار بيجي التجار شفت الشبيل فتت السوق کتیروں میں کتیروں میں محاملات بسبب کسازی كثير میں سجانت تنبید ملکتر کتیروں میں محاملات جابا کعبترین خاصتا لانها تلقید کل آنفلی دلت برید باشی بیشتر عسیتر مسکین تلتیر بیشتر ملکتر کیل حبتها بیشتر خانع دلت خارج باشی دیت محامل وعدم كلمه القناع الذي بعد الاذاه واستحاله في خط الشر كده حاجه مهمه الجهات اللي قلنا قبل كده هذا حديث وجوده في الجهات دي الجهات الحقاعه ولا الحق عندنا الكعب وان دي كلها تتعود دي كلها ظروف وشراكيوتان وجراب واللغوه دي حقها اولا من مغاير الاوان والله قضع النبي صلى الله عليه وسلم النومية بأنها كانت تأخذك أنها ليست في الحقوق وهذه استرعى أمانة من عندك إذا جاءت هناك تشجل الضعب دور أول الأموال هو ما تبعثها الطحرة فما فضلتها هو إذا ما خرج الله تعالى ما وشتشنا فيها غير في, في العرض كثير من التجار الآن فيها عدد أفوالي ثم يبيعوها ولكن الأفوال يبعدين أمر لها كافة عصفة ويجيبها حسين عددين إذا لا تنعملوا معاقا وفي أكثر يوم كنتم نعطيه وفي أكثر يوم كافية في أكثر يوم كافية وفي أكثر يوم كافية وفي أكثر يوم كافية هذا السؤال قال ما فوق الزمن مستحابة من هذه أثناء الفرق هل هو مطلع في أوروح وظهر تتحمل المقاعش من هذا دمر مستحافة ينقر الوضوط والآن لذلك هو تقريبه من الله عليك وذهب المالك إلى أن ذهب الإمام مبارك وذهب إلى هذه المعلومة ذهب مبارك رحمه الله تعالى إلى أن صاحب الثلاث ليست في الوضوط يعني يوم من رأي ببقى بحيث ما يرش يتبول يعني عن يرادات فإن وضوءه يفعق حيث وهذا خلاف هذا خلاف رأس أن الأطول أن المفتحاها وهي المرأة الذي يقصد من هدأ ولا يقع ولا ولا ينفذ فإنها تصغني لكن تتوقع يقول لي الطالب ذلك استنانا لو يستحق لها ان تغتسل بكل طهارة وتجمع جمع صوريه يعني تغتسل في اخر وقت صلاه قبل يخل العصر شويه ثم تصلي الظهر وعصر تصلي اخر وقت المغرب يعني قبل دخول العشاء فتغتسل المغرب والعشاء هذا الطن لكن الواجب ان هذا يتوقع يقول لي الطالب یہ ہم سب